قال المؤلف أجزل الله مثوبته قوله تعالى ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الانعام قوله ويذكر منصوب بحذف النون لأنه معطوف على المنصوب بأن المضمرة بعد لام التعليل قال أعني قوله ليشهدوا منافع لهم وايضاح المعنى وأذن في الناس بالحج يأتوك مشاة وركبانا لأجل أن يشهدوا منافع لهم ولأجل أن يتقربوا إلى الله بإراقة دماء ما رزقهم من بهيمة الانعام مع ذكرهم اسم الله عليها عند النحر والذبح وظاهر القرآن يدل على أن هذا التقرب بالنحر في هذه الأيام المعلومات إنما هو الهدايا لا الضحايا لأن الضحايا لا يحتاج فيها إلى الأذان بالحج حتى يأتي المضحون مشاتا وركبانا وإنما ذلك في الهدايا على ما يظهر ومن هنا ذهب مالك وأصحابه إلا أن الحاج بمنا لا تلزمه الأضحية ولا تسن له وكل ما يذبح في ذلك المكان والزمان فهو يجعله هديا لا أضحية وقوله ويذكر اسم الله على ما رزقهم أي على نحر وذبح ما رزقهم من بهيمة الأنعام ليتقربوا إليه بدمائها لأن ذلك تقوى منهم فهو يصل إلى ربهم كما في قوله تعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم وقد بين في بعض المواضع أنه لا يجوز الأكل مما لم يذكر اسم الله عليه منها كقوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه الآية وقوله وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد بين جل وعلا في هذه الآية الكريمة أنه جعل الحرم المكي منسكا تراق فيه الدماء تقربا إلى الله ويذكر عليها عند تذكيتها اسم الله ولم يبين في هذه الآية هل وقع مثل هذا لكل أمة أو لا ولكنه بين في موضع آخر أنه جعل مثل هذا لكل أمة من الأمم وذلك في قوله تعالى ولكل أمة جعلنا من سكى ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الانعام قال المؤلف رحمه الله قوله تعالى فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير الضمير في قوله منها راجع إلى بهيمة الانعام المذكورة في قوله تعالى ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الانعام وهذا الأكل الذي أمر به هنا منها وإطعام البائس الفقير منها أمر بنحوه في خصوص البدن أيضا في قوله تعالى والبدن جعلناها لكم من شعائر الله إلى قوله فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر الآية ففي الآية الأولى الأمر بالأكل من جميع بهيمة الانعام الصادق بالبدن وبغيرها وقد بينت الآية الأخيرة أن البدن داخلة في عموم الآية الأولى وقد قدمنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك أن من أنواع البيان التي تضمنها ان يرد نص عام ثم يرد نص آخر يصرح بدخول بعض أفراده في عمومه ومثلنا لذلك بعض الأمثلة وفي الآية العامة هنا أمر بالأكل وإطعام البائس الفقير. وفي الآية الخاصة بالبدن أمر بالأكل وإطعام القانع والمعتر قال المؤلف رحمه الله في ذكر مبحث في هذه الآية جمهور أهل العلم على أن الأمر بالأكل في الآيتين للاستحباب والندب لا للوجوب والقرينة الصارفة عن الوجوب في صيغة الأمر هي ما زعموا من أن المشركين كانوا لا يأكلون هداياهم فرخص للمسلمين في ذلك وعليه فالمعنى فكلوا إن شئتم ولا تحرموا الأكل على أنفسكم كما يفعله المشركون وقال ابن كثير في تفسيره إن القول بوجوب الأكل غريب وعزى للأكثرين أن الأمر للاستحباب قال وهو اختيار ابن جرير في تفسيره وقال القرطبي في تفسيره فكلوا منها أمر معناه الندب عند الجمهور ويستحب للرجل أن يأكل من هديه وأضحيته وأن تصدق بالأكثر مع تجويزهم الصدقه بالكل وأكل الكل وشذ الطائفة فأوجبت الأكل والإطعام بظاهر الآية ولقوله صلى الله عليه وسلم فكلوا وادخروا وتصدقوا قال الكياء قوله تعالى فكلوا منها وأطعموا يدل على أنه لا يجوز بيع جميعه ولا التصدق بجميعه انتهى كلام القرطبي ومعلوم أن بيع جميعه لا وجه لحليته بل ولا بيع بعضه كما هو معلوم قال مقيده عفا الله عنه وغفر له أقوى القولين دليلا وجوب الأكل والإطعام من الهدايا والضحايا لأن الله تعالى قال فكلوا منها في موضعين وقد قدمنا أن الشرع واللغة دل على أن صيغة تفعل تدل على الوجوب إلا لدليل صارف عن الوجوب وذكرنا الآيات الدالة على ذلك كقوله فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم وأوضحنا جميع أدلة ذلك في مواضع متعددة من هذا الكتاب المبارك ومما يؤيد أن الأمر في الآية يدل على وجوب الاكل وتاكيده ان النبي صلى الله عليه وسلم نحر مائه من الابل فامر بقطعه لحم من كل واحده منها فاكل منها وشرب من مرقها وهو دليل واضح على انه اراد ان لا تبقى واحده من تلك الإبل الكثيرة إلا وقد أكل منها أو شرب من مرقها وهذا يدل على أن الأمر في قوله فكلوا منها ليس لمجرد الاستحباب والتخيير إذ لو كان كذلك لاكتفى بالأكل من بعضها وشرب مرقه دون بعض وكذلك الإطعام فالأظهر فيه الوجوب أيها المستمع الكريم حسبنا في لقائنا هذا ما مضى ولنا لقاء آخر إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته